الحمد لله نسأل الله العزيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كما تقدم في الدروس السابقة في هذه المقدمة في التفسير تكلم شيخ الإسلام رحمه الله عن الاختلاف الذي وقع بين الصحابة في التفسير وأنه من اختلاف التنوع الاختلاف إما أن يكون اختلاف تنوع واختلاف تضعب اختلاف التنوع هو الذي يمكن أن يجمع بين الأقوال فيه والتوفيق والعمل بها كلها اختلاف التضاد هو الذي لا يمكن الجمع بين وجوه القائلين به وذكر أن الاختلاف هذا الذي أثر عن الصحابة إنما هو شيء قليل بالنسبة لاختلاف من جاء من بعدهم كالتابعين وتابعيهم لأنه كلما كان العصر اقرب للزمان الفاضل والشريف كان أقل اختلافا أو أقل في وجود الاختلاف بين أهل ذلك العصر وذكر أن هذا الاختلاف صنف والاختلاف الذي أثر عن الصحابة في تفسير القرآن إنما هو عبارة عن انتهيني الأول من يقول إنه بخلاف ده خلاف لكن هو خلاف حقيقه ان كل واحد منهما عن المسمى بعباره تدل على معنى غير المعنى الذي تدل عليه عبارة الآخر فالمسمى واحد واللفظان مختلفان وكذلك المعنيات والمسمى واحد وذكر تمثيلا لذلك اسماء الله عز وجل وأسماء القرآن وأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم المسمى فيها واحد والأسماء مختلفة والمعاني مختلفة فالله هو الرحمن هو السميع هو البطير الكل يشير لذات واحدة والعبارات مختلفة والمعاني مختلفة فالسميع غير البصير غير العليم غير القدير وهكذا سائر الاسماء كاسماء النبي صلى الله عليه وسلم محمد واحمد والماحي والحاشر والعاقب اسماء مختلفة في المعنى واللفظ لكن المسمى واحد كالقران القران والكتاب والهدى والنور المسمى واحد و الأسماء والألفاظ والمعاني مختلفة فكل معنى كل لفظ يدل على معنى في ذات المسمى خلاف معنى المأخوذ من العبارة الأخرى التي أطلقها الآخر وهذا في الحقيقة ليس اختلافا والصنف الثاني من الاختلاف نور ذكر بعض أفراد النوع لا على سبيل التمثيل لا على سبيل الحق كما ذكروا في قول الله عز وجل فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات الظالم لنفسه التارك للواجبات المرتكب للمحرمات السابق بالخيرات المتقرب بالطاعات الواجبات والمستحبات والتارك للمحرمات والمتنزه عن المكروهات المقتصد والذي جاء بالواجبات وترك الفرائض ولم يجد على الواجبات نواصل ولا على ترك المحرمات ترك المكروهات هذا على سبيل العموم فيأتي في واحد يفسر هذه الآية الظالم لنفسه والمقتصد والسابق يقسم الظالم لنفسه الذي ترك الصلاة حتى آخر الوقت المقتصد الذي يؤديها في الوقت متسع السابق بالخيرات الذي يؤدي الصلاة في أول الوقت، فهذا فهذا تفسير لا يدل على عموم اللفظ إنما على بعض أفراده فكلمة السادق بالخيرات كما ذكرنا المؤدي للواجبات والمستحبات والتارث للمحرمات والمكرهات على سبيل العموم ما هي هذه الواجبات التي أداها والمستحبات التي أداها والمحرمات التي تركها والمكرهات التي تركها, التي تركها يأتي البعض ويفسر هذه الآية ببعض ما يدخل تحت هذا العموم الواجبات أداء الواجبات واحد ادى الواجبات يقول ادى الصلاه في اول وقتها فادى الواجب وزاد عليه وتفضل واستحسن من العمل بان اداه في اول الوقت يبقى هذا نص على بعض الانواع من هذا الجنس الذي هو عموم السبق بالخيرات وهذا بالحقيقه ليس اختلافا ثم ذكر أيضا مما يذكر من التنوع والذي يظن أنه تنازع او اختلاف ما كان في المشترك اللفظي مشترك اللفظ يعني اللفظ واحد والمعنى مختلف والمسمى مختلف مثل قسورة اللفظ واحد لكن المعنى والمسمى مختلف الرجل الشجاع الرامي أو الأسد فهذا يقال له مسمى مشترك لغضي فمن فسر القسورة بالرجل الشجاع الرامي لا يختلف تفسيره في الحقيقة مع من ترجمه فسره بالأسد هذا أراد معنا وهو معنى صحيح وذلك أراد معنا والمعنى صحيح وإن كان يستركاني في اللغض وأيضا التوافق اللفظ واحد والمعنى واحد والمسمى مختلف المسمى مختلف كل هذا لا يدل في الحقيقة على اختلاف لانه يدخل تحت الصنف الثاني من صنف الاختلاف في الظاهر اللي هو النص والتمثيل ببعض افراد العام وايضا مما ذكر رحمه الله مما يعد في ما يظهر أنه تباين واختلاف التعبير عن المعاني بألفاظ قال متقاربه لا مترادفة لا مترادفة لانه قال التراد في اللغة قليل جدا وفي القرآن إما نادر وإما معدوم وأيضا مما أشار إليه مما ظاهر الاختلاف مما يصل إلى النوع الثاني من الاختلاف وهو اختلاف التضاب الذي سببه خطا من أفت ومن تكلم بسبب من الأسباب التي يعظر فيها التي أشار إليها كما ذكر في كتابه أو رسالة رفع الملام عن الائمه الأعمال قال فصل في نوع الاختلاف في التفسير قال الاختلاف في التفسير على نوعين منه ما مستنده النقل فقط ومنه ما يعلم بغير ذلك اللي هو الاستدلال كما تقدم أن العلم اما نقل مصدق عن معصوم او قول عليه دليل معلوم فالتفسير اما مستنده النقل فقط او غير ذلك اللي هو الاستدلال اذ العلم إما نقل مصدق واما الاستدلال المحقق والمنقول اما عن المعصوم واما عن غير المعصوم اما ان ينقل عن المعصوم صلى الله عليه وسلم او ينقل عن غير المعصوم والمقصود بيان جنس المنقول فالنوع الأول من نوعي الاختلاف في التفسير الاختلاف في المنقول والثاني الاختلاف في المعقول اللي هو اعمال العقل بالاستدلال والنظر الاختلاف في المنقول يقول والمقصود بيان جنس المنقول المنقول إما أن يكون عن معصوم او غير معصوم وهذا هو النوع الأول النوع الأول من نوعي الاختلاف في التفسير الذي هو منقول والثاني اللي هو معقول اللي هو بالاستدلال فالمنقول إما أن يكون عن المعصوم أو عن غير المعصوم وهذا هو النوع الأول فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف النوع الأول النقل سواء كان عن معصوم أو غير معصوم النقل عن المعصوم يمكن أن يعلم منه ما صح وثبت وما ضعف ولم يثبت قال منه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه يمكن أن نصل إلى الصحيح الثابت والضعيف ويمكن ان لا نصل إلى معرفة ذلك هل صح أم لم يصح وهذا القسم الثاني اللي هو لا يمكن معرفة صحته من ضعفه قال وهذا القسم الثاني من المنقول وهو ما لا طريق لنا إلى الجذن بالصدق فيه فالبحث عنه لا فائدة فيه والكلام فيه من فضول الكلام الذي لا يمكن الوصول إلى معرفة ثبوته من عدم وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله تعالى نصر على الحق فيه دليلا ما يحتاج المسلمون لابد أن يكون هناك ما يدل المسلمين إلى الوصول إليه, أو الوصول إليه. فمثال ما لا يفيد الذي لا فائدة فيه والكلام فيه من فضول الكلام ولا سبيل إلى معرفة ثبوته من عدمه يقول فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب واصحاب الكهف هذا لا يمكن الوصول إلى معرفته ولا فائدة من معرفته والكلام فيه من فضول الكلام وفي البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة فقلنا ضربوه ببعضها هذا لا يمكن الوصول إلى معرفة هذا البعض والفائدة من معرفته ليست مرجوة ولا مطلوبة قال فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون تلب أصحاب الكه وفي البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة وفي مقدار سفينة نوح وما كان قشبها وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك هذا من القسم الثاني الذي لا يمكن الوصول إلى معرفته ولا فائدة من معرفته وإنما الكلام فيه من فضول الكلام قال هذه الأمور طريق العلم بها النقل والعلم كما تقدم إما نقل وإما عقل استدلال والنقل إما عن معصوم وإما عن غير معصوم وهذا منه ما يمكن الوصول إلى معرفة صحته من ضعفه وما لا يمكن فما لا يمكن لا فائدة فيه وهو من فضول الكلام والعلم الذي ليس عليه دليل كما ضرب بعض الأمثلة قال فهذه الامور طريق العلم بها النقل لا يمكن أن نصل إلى معرفتها إلا بالنقل فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الحضر فهذا معلوم لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يمكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب يعني هذا الذي طريق العلم به النقل إما أن ينقل نقلا صحيحا عن المعصوم صلى الله عليه وسلم كما ضرب مثلا باسم الخضر الذي وصاحب موسى فهذا معلوم لأنه ثبت بطريق صحيح عن المعصوم وما لا, لا يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب يعني نقل لكنه عن غير المعصوم إنما نقل عن غيره صلى الله عليه وسلم ويكون ذلك عن طريق من اخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب الأحبار ووهد منبث ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجه هذا الذي ليس عليه دليل منقول صحيح هذا إذا كان عن أمثال من يأخذ عن أهل الكتاب فنتعامل معه تعاملنا مع أهل الكتاب الذي لا يصدق ولا يكذب الذي ليس عليه دليل صحيح منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدخل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم لأنه ربما يحدثوكم بكذب فتصدقوه بباطل فتصدقوه أو بحق فتكذبوه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه آقذاه عن أهل الكتاب نعم ما يذكر؟ هذا يذكر لأن هذا عليه نقل مصدق أي نعم. نعم قال فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض الذين لم يكن هناك دليل على أقوالهم لم تكن عندهم أدلة وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه اسكن مما نقل عن بعض التابعين لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه اقوى من نقل التابعين يعني ما نقل من هذا النوع عن الصحابه الوثوق به اقوى من الوثوق بما نقل عن التابعين لان الصحابي اذا قال ذلك اما ان يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا لا مجلس فيه اما ان يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرح بذلك او سمعه من صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا بشرط أن يكون ذلك الصحابي ممن لم ياخذ عن اهل الكتاب ايضا اما التابعون فاخذهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس يصح وعن الصحابه فيكون ذلك ارسالا منهم فعلى أي حال يكون غير موثوق به فإذا قال التابعي ما لا مجال للرأي فيه لا يوثق لا يوثق به غالبا يقول فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه اسكن مما نقل عن بعض التابعين لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم او من بعض من سمعه منه صلى الله عليه وسلم اقوى من نقل التابعين ولان نقل الصحابه عن اهل الكتاب اقل من نقل التابعين يعني اقل الصحابه عن عن اهل الكتاب يعني قليل جدا يعني معروفون معدودون فلان وفلان من الصحابه مما اخذ عن اهل الكتاب بخلاف التابعين هذا عنهم او عندهم كثير من اهل الكتاب وما جزم الصحابي بما يقوله فكيف يقال إنه أخذاه عن أهل الكتاب وقد عن تصديقهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم فكيف يزم الصحابي بأمر لا مجال الاجتهاد فيه ويقال إنه أخذاه عن أهل الكتاب مع أنه علم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصدقوهم فيعني الظمن بأنه أخذه من أهل الكتاب قليل جدا أو ضعيف والمقصود أن الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا يفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال يعني الاختلاف الذي لا يمكن أن نعرف صحيحه من سقيمه بمعنى أنه ليس عندنا دليل على القطع بأحد الوجهين الصحه أم الضعف كامثال المنقول عن أهل الكتاب لا يمكن أن نجزم بصدقه أو بكذبه لأنه ليس هناك دليل على أي رأيين وذلك يقول ذلك كمعرفة الحديث وصحيح الحديث من سقيمه بغير حجة وبينه أو بغير وجود دليل نستدل به على صحه الحديث او على ضعفه يعني لم يكن عندنا الإسناد ولا معرفة برجال الإسناد فهذا لا يمكن أن نقول إنه صحيح أو ضعيف الإسناد عندنا غير موجود او الإسناد موجود لكن لا نميز من هذا الذي في الإسناد حتى نحكم على الحديث بالصحة والضعف يقول وأما القسم الأول الذي لا يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود نعم الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد الذي نحتاجه الذي نحتاجه في ديننا هناك الأدلة على إثباته فهذا موجود ولله الحمد فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه والنقل الصحيح يدفع ذلك بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما يعرف بأمور أخرى غير النقل يعني الذي نحتاجه مما نقل إما عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الأنبياء مما نحتاجه لا بد أن يكون هناك طريق نعرف به ثبوته من عدم صحته من ضعفه لأننا نحتاجه فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصر أو نصر الله الادله على بيان ما فيها من صحيح وغيره الصحيح حتى نعمل به والضعيف حتى يرد ولا به، ومعلوم أن المنقول في التفسير اكثر كالمنقول في المغازي والملاحم، ولهذا قال الإمام أحمد ثلاثة أمور ليس لها إثناء التفسير والملاحم والمغازي أو يغوى ليس لها اصل أو قال ثلاث كتب ليس لها اصل التفسير. والملاحم والمغازي وبعض العلماء وجه هذا القول بأنه يعني كتبا بعينها ثلاثة كتب معينة كتب كذا وكتب كذا وكتب كذا يقول هذه والبعض يعممها ويقول إنه يعني عامه ما نقل عن هؤلاء من التفسير ليس له خطب ولا أزمة وكذلك الملاحم التي هي ستا آخر الزمان وما يحدث فيه والمغازي التي ملئت بها الكتب مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم او ما كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لها اقض اي ليس لها اسنان لان الغالب عليها المراثي المنقول كثير من المنقول عن هؤلاء في التفسير وفي المغازي وفي الملاحن ليس لها اقض اي ليس لها اساليب بها نعرف الصحيح من التقييم يقول لأن الغالب عليها المراتب يقولها بغير إثناد المرتل في الاصطلاح رفع التابعي الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم والبعض يتجاوز, يتجاوز في تعريف المرتل أنه كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان من التابعي أو تابع التابعي أو حتى المصنفين المتأخرين يسميه مرتلا والمقصود أنه ليس له اسناد يعرف به الصحيح من السقيم من هذه المضافات إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الغالب عليها المراثين عليه على كثير من المنقولات عن هؤلاء في التفسير والملاعب والمغادي مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم يعني هؤلاء من التابعين او من صغار التابعين يذكرون بعض انواع الملاحم والمغازي والتفسير لكن هؤلاء المشاء اليهم هم ممن عنو بالمغازي فكثير منهم يذكر غزوه كذا وحصل فيها كذا وحدث كذا وما وقع من النطر أو من الهزيمة أو ما إلى ذلك أو الجرح أو القتلة كل هؤلاء من التابعين أو من صغار التابعين إذن أين اسنادهم مراسيل؟ يقول لأن الغالب عليه المرسيل مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحل بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم من المغازي يعني مثل ما يذكره هؤلاء من المغازي فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق يعني هذا من القواعد التي يذكرها شيخ الأسلام أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق لأن أهل المدينة مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبنائهم نقولون عنهم ما كذا ثم أهل الشام أيضا ثم أهل العراق يقولوا فاهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم وأهل الشام كانوا أهل غزون وجهاد فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك وجعل الأوزاعية وهو إمام أهل الشام أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الامصار وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس وابن عباس من أعلم الصحابة بالتفسير وهو الذي أُقِر عنه التفسير بكثرة. من اعلم منه بالتفسير خلفاء الاربعه في كل شيء مقدمون خلفاء الاربعه مقدمون في كل شيء وابن مسعود الذي اخذ عن عمر رضي الله عنه ايضا لكن الذي اخذ عنه التفسير بتصرف من الصحابه اثر الصحابه رؤيا عنه التفسير ابن عباس لذلك كان اصحابه ومن اخذوا عنه التفسير اعلم الناس به قال وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة طب المغازي أعلم نسبه من بعطن أعلم الناس بالمغازي اسامه ثم بعدهم أهل العراق وأعلم الناس بالتفسير أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد يعني أهل مكة كمجاهد وعطاء ابن أبي رباح وإكرمة مولى بن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء جبر بن زيد وسعيد بن جبيد وأمثالهم وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود مع أن ابن مسعود أكبر من ابن عباس إلا أن ابن عباس اعتنى بالتفسير وايضا اللهم علمه تأويل هذه فضيلة يتفضل بها ابن عباس رضي الله عنهما اللهم صقره في الدين وعلمه تاويل اي تاويل القران فاعلم الناس بالتفسير اهل مكه لانهم اخذوه عن ابن عباس ثم اهل الكوفه لانهم اخذوه عن ابن مسعود اصحاب عبد الله بن مسعود ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن اسلم الذي أخذه الذي أخذ عنه مالك التفسير وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن عبد الرحمن زيد بن أسلم وعبد الله ابن وهب والمراسيل يعني يقول لما تكلم على أن المتكلمين في التفسير أخذوه إما عن أهل الكتاب وهذا في الصحابة قليل جدا والتابعين بكسرة فهذا بمثابة المراتين كما نقل أصحاب المغازي والملاحم والتفسير هذا التفسير بغير أسانيد ليست, مر... ليست موصولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذه المراسيل التي ليست بذاتها حجة لكن تعبد الطرق والتلقي لها بالقبول يجعل لها حكما آخر فيقول والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطئة قصدا او الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا يعني مرسل ومرسل ومرسل كلها بمفردها ليست حجه لكن هذا المرسل مع المرسل الثاني مع الثالث مع الرابع وهكذا إذا نقلت واتفقت جميعها على حديث او على ذكر غزوه أو على تفسير ايه تتعدد هذه المراسيم وكانت بغير اتفاق يعني لم يتواطأ المرسل الاول مع الثاني مع الثالث ولم يحدث اتفاق بين هذه المراسيل في العاده دلت على انها صحيحة قطعا يعني مرسل ومرسل ومرسل لم يحدث تواطؤ بين هؤلاء يعني لم يجلسوا يتفقوا ان احنا ايه نروي هذا الخبر او لم يقلد بعضهم بعضا ولم يروي بعضهم عن البعض بحيث أننا نعتقد أن هذا أخذ الخبر عن مصدر غير المصدر الثاني غير المصدر الثالث وهكذا فلا يمكن أن يحدث التواطق الاتفاق من هؤلاء إلا على شيء قد وقع فعلا قطعا وهذا يدلنا على صدق الخبر قطعا هذا كلام بالنسبة للايه دخلنا في المصطلح الآن المرسل إذا تعددت طرقك تعددا كبيرا وكانت متباينه بحيث لا يمكن أن يقلد بعضهم بعض او يأخذ بعضهم عن بعض في العادة في العادة ولا يمكن أن يتواطعوا يجلسوا يتفقوا أنهم يرويوا الخبر هذا يدل على أن الخبر صحيح قطعا قال يصل للتواصل، سيصل للتواطل لا قال والمرسيل إذا تعددت طرقها وقالت عن المواطاه قطبا يعني لم يحصل منهم الاتفاق على الخبر هذا او الاتفاق بغير قطب كانت صحيحة قطعا فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أخبرنا مخبر. بخبر، إما أن يكون خبره موافقا لما أخبر به فهو صادق قطعا وإما أن يكون خبره مخالفا لما حكاه فهو الكذب قطعا او اخطا فيه إما أن يصيب الواقع وإما أن يخطئ، إما أن يخطئه عن عمد يعني لم يصب الواقع في خبره عمد فهو كذاب او لم يصيبه بسبب خطئه ووهمه فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقاً بلا ريب يعني لم يكن خطا يعني وافق الواقع فهذا الصدق فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهاتهم من, من طريقين أو طرق وقد علم أن المخبرين لم يتوافقوا على اختلافهم الذين أخبروا بهذا الحديث لم يتوافقوا التواطؤ اللي هو الاتفاق على اختلاق الخبر هذا التوافق اما التوافق ربما يحصل اتفاق بين الاخبار من غير تواطؤ يعني لم يدلل بعضهم مع بعض على ان يختلقوا القبر لكن وقع القبر موافق من كل منهما لصاحبه بغير اتفاق نعم يعني حصل اتفاق من غير أن يتعمدوه، يعني جاء واحد فأخبر الخبر وجاء الثاني أخبر بنفس الخبر ولم يلتقي فقد اتفق على الخبر من غير اتفاق بينهم يعني ما حصلش تواطئ يقول عن إيه جلسوا مع بعض قال إيه رأيك من روحنا كل للمسجد إن حصل كذا وكذا هذا اسمه التواطئ. طيب جاء واحد من هذا الباب والثاني من هذا الباب وكلاهما أخبر بنفس الخبر ونعلم في العادة أنهم لم يلتقيا. يعني ده نسي جاي بسيارته وقف ودخل وأخبر بخبر وهذا جاء بسيارته مش ممكن يكون التقي. ده هذا جاي من الغربية والثاني جاي من الشرقية. فخبروهم واحد يقول هذا خبر اتفقا عليهم من غير تواطؤ. أما الاثنين جايين مع بعض وركبين مع بعض واحنا مش واثقين فيهم. فكل منهم أكبر بنفس الخبر يقول لا هذا حصل توافق بينهم على أن يختلق هذا الخبر يقول فإن كان الحديث جاء من جهتين أو جهات وقد علم أن المخبرين لم يتوافقوا على اختلاقه وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد علم أنه صحيح فيقن أن الخبر صحيح لأن هذا وهذا وهذا جاء بخبر في العادة لا يمكن أن يقع الاتفاق عليه إلا إذا وقع حقا مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال يقول حصل كذا وكذا وكذا وفلنقل كذا وفلنقل كذا بالتفصيل فثاني جاء طيب فذكر ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول يعني لم يحصل بينهما اتفاق على ذكر هذا الخبر والقصة لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال يقول نفس التفصيل، فيعلم قطعا أن تلك الواطعة حق في الجملة فإنه لو كان كل منهما كذب بها عمدا أو خطا لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطعة من أحدهما لصاحبه فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله بشعة أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون أو ذات فنون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 إما أن يكون سمعها منه أو اتفق على الكذب أو أن تكون القصة صدقا في نفس الأمر وبهذه الطريق يعلم صدق عام ما تتعدد جهاته مختلفة على هذا الوجه من المنقولات وإن لم يكن أحدهما كافيا إما لارساله وإما لضعف ناقله مرسل في ذاته وحده ليس بحجة ضعيف وحده ليس بحجة لكن إذا تعددت جهات المرسل وجهات هذا الحديث الضعيف كما تقدم حتى يخرج عن حيز القواعد وتطبيق القواعد عليه يعني لا بد أن نصدق مثل هذا الخبر الذي حفت هذه القرائن عدد نقل الخبر لا يمكن أن يتوقع على اختلاق هذا الخبر وعادة لا يمكن أن يحصل الاتفاق منهم إلا إذا كان الخبر حقا وطبقا في نفس الأمر وهذا هو الكلام على المتواتر الخبر المتواتر هو الذي يرويه عدد كثير تحيل عادة أو العادة أن يتراطؤه أو أن يتفق على مثل هذا الخبر عدد كثير تحيل العادة وطؤمه وتوافقهم على الكذب وأن يكون خبرهم عن مثلهم يعني عدد عن عدد عن عدد إلى النهاية وأن يكون مستند خبرهم هذا الحس يعني ينقلون نقلا بالحديث لا بالاستدلال ولا بالنظر فهذه الآحاد والمفردات التي وردت أو ورد لنا بها الخبر في نفسها ضعيفة لكن بمجموعها تقوت قوة أوصلتنا إلى القطع بصدق خبرهم وهو المتواصل كما ذكرنا فهذه المرسيل التي وردت في التفسير او في السير والمغازي والملاحم هذه بمفرداتها لا تعد حجة إلا إذا اجتمعت مرسل ومرسل ومرسل في التفسير او في السير والمغازي او في الملاحم والفتن بمجموعها بمجموع هذه المراتين تفيدنا التصديق بصدق هذا الخبر والقبول لهذا الخبر يقول هذا الأصل ينبغي أن يعرف فإنه أصل نافع في الجزم لكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغادي وما ينقل من اقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك الأصل الذي هو اعتماد المراسيل لأن ذكر المراسيل ورد بناء على قوله في المفسرين الذين يفسرون القرآن وأثر هذا التفسير المنقول عن التابعين الذي لا مجال للاجتهاد فيه والاستدلال فيه إما أن يكون أخذوه عن أهل الكتاب أو أخذوه عن غيرهم من التابعين او من الصحابة ولم يذكرون فنسبوها الى النبي صلى الله عليه وسلم فهي مراسيل فهذه المراسيل هل تكون حجة وينقل بها التفسير او لا هناك طريق لمعرفة صحة هذه التفسيرات من عدمه وهو اذا تعددت الطرق تعددا كثيرا افاد القفعة وهو المتواتر الذي اشرنا اليه فأما التفسير الذي نقل عن واحد وهو مرسل او ذكر هزوة من المغازي او من الملاحم أخبار آخر الزمان رواها واحد ممن لم يعلم له إثناده يعني لم يصل إثناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومثل هذه الأشياء لا مجال للاجتهاد فيها لا مجال لاجتهاد فيها إنما هي منقولة فإن كانت عن أهل الكتاب وهذا في الصحابة قليل فلا يصدق ولا يكذب وإن كان من التابعين وعندهم المنقول عن أهل الكتاب أكثر منه عند الصحابة فهذا أيضا يتوقف فيه لا يصدق ولا يكذب أما إذا جاءت مراتين, مراتين يعني ليس لها إثناب عن أمثال هؤلاء ومنهم من لم يأخذ عن أهل الكتاب فلا يقال إنه أخذ عن أهل الكتاب إنما أخذه عن المعصوم لكن لم يذكر لنا اسناده فيكون اسناده ضعيفا لإرساله لانقطاعه فإذا تعددت هذه المراسيل يقبل قبولا قطعيا لأنه كما تقدم لم يحصل اتفاق بينهم أو تواطؤ من غير أو تواطؤ فيما بينهم على اختلاف هذا الخبر يدل على أنه صدق وحق في نفس الأمر فيقبل مطلقا إذا تعددت الطرق طرق هذه المراتب نعم نعم. يقضي المنزل لكن دي دي في تفسير الطبري قصد الأحليل لعبد الله المعباد الحديث يخبروننا ليس في فإذا خذت هذا الثاني على هذه الأحليل فقصت ان يكون هناك مكثرة بعض المقارن ولا نجد متابعات التساني ولا شواهد المتابعات يكون إذا لو المتن فيه منكر بس مشان لا تستنكر المتن يعني الحكم على الحديث أو على الأثر الذي لا مجر للرأي فيه بأنه منكر هذا يعني لا يتجرع عليه إلا العلماء الكبار يعني ربما يكون له وجه من جهة اللغة او من جهة العرصة أو العادة وأنا لا أعرفه, لا أعرفه لكن أنا او كثير من المتاخرين يلزمون بنكارة المتن هذا أمر يعني بعيد الذي يزم بنكرة المثن أو شذوذه مع صحة الإسناد هؤلاء الحفاظ الفحول الكبار الذين لهم ساعة الطلاع وبحث في طرق الأحاديث أو الآثار وأيضا بحث باء طويل وساعة الطلاع على المعاني والأصول أصول الشرع فالوصول إلى الحكم بأن هذا المثن منكر أو شب هذا أمر يعني علينا نحن بعيد جدا قال هذا الأصل ينبغي أن يعرف فإنه أصل ناتئ في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفصيل والمغازي وما ينقل من أقوال الرسول من أقوال الناس وأفعالهم عين ذلك نعم ما طيب يقول وبهذه الطريقة يعلم صدق آمتي ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الواجه من المنقولات وإن لم يكن أحدها كافيا إما لرسال وإما لضعف ناقله أحد هذه المراتين لا يحتاج بها وأحد هذه الأسانية الضعيفة لا يحتاج بها لكن بمجموعها يفيدنا ما تقدم ذكره لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي تعلم بهذه الطريق بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق يعني تفاصيل هذه الأحاديث والأخبار المنقولة بهذه الطرق التفاصيل في الألفاظ والأفعال لا يمكن أن يعتمد عليها لأن أحادها مفرداتها لا يعتمد عليها لكن أصل القصة هو المتواتر القدر المشترك هو الذي يحكم بصدقه ويقبل قطعا أما بعض الأفراد في الأخبار والألفاظ إنما مدارها على طريق أو طريقين لا يمكن أن يعتمد عليهما. الاعتماد على هذا الخبر وقبول الخبر إنما على المجموع الأفراد فيها بعض الألفاظ وبعض الأفعال التي انفرد بعضهم بها فمن فرد به طريق او طريقان مما لا يقوي احدهما الآخر هذا لا يقبل. لكن الأصل أصل القصة أصل الحديث ثابت لكن التفاصيل الخلاف في التفاصيل لأنها منبني على هذه الأطراب التي ليست بحجه وحدها يقول لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي تعلم بهذه الطريق بل نعم، والدخائف التي تعلم بهذه الطريق نعم نعم لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي تعلم بهذه الطريق لا تعلم؟ لا, لا نعلمها بهذه الطريق لا يمكن أن نضبط هذه الدقائق والألفاظ بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق لابد يكون في طريق لوحدها ثابته حتى نضبط هذا اللغة أو هذه المسائل الدقيقة في هذه القصة ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أحد لكن هناك تفاصيل حكيت في غزوة بدر هذه التفاصيل وردت بأسانيب ضعيفة أو مراسيل لا يمكن أن تصدق هذه التفاصيل إنما نصدق بالغزوة ككل وقعت غزوة بدر وانتطر المسلمون فيها وقتل من قتل من المسلمين استشهد وقتل من الكفار لكن بعض التفاصيل وردت بالسنيد لا يعتمد عليها لانها مفردات يقول ولهذا ثبتت غزوه بدر بالتواتر وانها قبل, قبل احد بل يعلم قطعا ان حمزه وعليا وعبيده عبد بن الحارث برز إلى عثبة وشيبة والوليد وأن عليا قتل الوليد وأن حمزة قتل قرنه ثم يشك في قرنه هل هو عثبة أو شيبة هذا ورد أسانيب لا يعتمد عليه لكن قتله مقاتله هذا ثبت وهذا الأصل ينبغي أن في فإنه أصل نافع في الجزم لكثير من المنقولات في الحديث والتفصيل والمغازي وما ينقل من اقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك يعني ما كانت له طرق كثيرة كثرة تدلنا على طبق الخبر في نفس الأمر هذا الذي يقبل أما من فرد من هذه الطرق ببعض الألفاظ أو بعض التفصيلات هذا ما لا يعتمد عليه نعم نعم ولو الضعف جديد نعم ماشي التعدد ترخب للضعف التعدد هو الذي يدير الضعف أما الأفراد لا تقبلوا الرواية بها قال ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين يتأتى فيه الضعف يعني من الإرسال او ضعف الحذب مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر جزم بأنه حق يعني مرسل ومرسل هذا ضعيف أحدهما يقوي الآخر إذا عرفنا أن المرسل الأول لم يأخذ العلم عن شيوخ المرسل الثاني علشان نقول أنه أخذه من طريق والثاني طريق ثاني هذا يقوي هذا أما لو كان نفس الشيخ الذي ياخذ عنه المرتل الأول هو نفس الشيخ الذي ياخذ عنه المرتل الثاني ما على إثناد واحد وطريق واحد يقول وهذا الأصل ينبقى ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأثى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر جزن بأنه حق لا سيما إذا علم أن نقلته ليس ممن يتعمد الكذب يقع في حظه الضعف لكن لا يتعمد الكذب يقالف بسبب ضعف الحظ لا بسبب التعمد. وإنما يقاف على أحدهم النسيان والغلط فإن من عرف الصحابة ابن مسعود وعبي ابن مكع وابن عمر وجابر وأبي سعيد وابي هريره وغيرهم علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد على الكذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عمن هو خلقهم كما يعلم الرجل من حال من جربه وقبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبقرة فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والاعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث فضلا عن من هو فوقهم مثل محمد بن سيرين أو القاسم بن محمد أو سعيد بن المسيح أو عبيدة السلماني أو على القمة أو الأسود أو نحوهم وإنما يخاف على الواحد من الغلط لا نظن فيهم الكذب إنما نخاف أن يقع الغلط من الواحد منهم فإن الغلط والمثيان كثيرا ما يعرض للإنسان ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتاده والثوري وأمثالهم لا تيما الزهرية في زمانه والثوريه في زمانه فإنه قد يقول القائل إن ابن شهاب الزهرية لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حظه والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواقعه امتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا فإن الغلط يكون لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطاة امتنع الغلط في جميعها كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطاة ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة يقع الغلط في البعض أما في الأصل لا مثل اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر فإن من تأمل طرقه علم فطعا أن الحديث صحيح وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن طرق الكثيرة توعطات على أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى الجمل من جابر لكن وقع الخلاف في الثمن كم ثمن البعير وقد يتبينوا وقد بين ذلك البخاري في صحيح فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن غالبه من هذا يعني مما له طرق كثيرة واتفقت الأمة على تلقيه بالقبول لأن غالبه من هذا ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق والأمة لا تجتمع على خطا فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد اجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر تذب وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر فهو كتدويدنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا المسألة تحتاج بس خلينا عمده إن شاء الله لقاء اللقاءة اللقاء إن شاء الله ننزلها إبا حمد